بوك تو أربع وعشرون أربع وعشرون تلاكزوت مكبسيني المواعيد لك اشتد الآتوبست هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة. هل قد فاتك الباص؟ <تصفيق> لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. نش نعرض موبايل تلفون. يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ لكذلاب كن دقيقاً في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. لكذلاب خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. قلنا عندي عطلة. غداً عندي عطلة. هل سنلتقي غداً؟ هل سنلتقي غداً؟ شوي ناروم، غلوب نكيم لم يج. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. كم هل قد خطت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خطتت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ وجمار، هل أو قد صرت متواجداً؟ او قد صرت متواجداً. يا واش اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Akarunk piknikezni, vagy piknikezzünk? Helnacum binuzha? Helnacum binuzha? Akarunk a strandra menni, vagy menjünk a strandra? Helnus Efiru ile sate? Helnus Akarunk a hegyekbe menni, vagy menjünk a hegyekbe? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال سأخذك من المكتب سأخذك من المكتب سأخذك من المنزل؟ سأأخذك من المنزل. أرخذ لك بصنك، ألوتو. سأأخذك من محطة الباصات، الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.